الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله أما بعد سبق في درس الأمس مما تدارسناه من شيء من شيء مختصر من المسائل من باب التذكير في هذا الدرس أولا ما يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر وأنه ركن من أركان الدين وأن له ثلاثة أو أربعة مراتب المرتبة الأولى العلم والثانية الكتابة والثالثة المشيئة والرابعة الخلق ثم تدرسنا شيئا من مسائل عذاب القبر وأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن عذاب القبر حق وأن الناس تفتن في قبورها وتسأل عن ربها ودينها ونبيها إلا من استثناه النص ثم تدرسنا مسائل المسائل المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر الذي هو ركن من أركان الإيمان وتدرسنا فيها مسألة نفخ الصور ثم جمع الناس في أرض المحشر ودنو الشمس, ودنو الشمس منهم ثم أنهم يسألون ويقتص بينهم في هذا الموقف ثم مجيء الله سبحانه وتعالى ثم أخذوا صحائف الأعمال ووزن أعمال العباد ثم تكلمنا عن مسألة الجنة والنار واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نكمل بعض مسائل الإيمان باليوم الآخر وما تعلق بباقي مسائل عقيدة أهل السنة، فنقول مستعينين بالله سبحانه وتعالى راجين منه التوفيق والسداد. نعم.